زمران اشحاذي وان اريب وان اذيا وضرقش ومشت ويسا وضارا اذرارك ان كان في الاسيد السلسة ربي القرآن في السير اكن الديناء ففيدن وان سبحانه قل لا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشة الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو كان يدي السرسر <سؤال> بينك، لو كان يدي من سرسر القرآن كي غفي ذراري يعني غفي ذراري في قلب سيم أي غار بسق ذي الرب سبحانه أذ يجاز وذي استحيم ويرنام أولكيم تدن النام لا يأكيم فكتي ذم ذي أيام أيام المدان أكني أرليزن وكني إمرس خذ من اللغنسن. أذوالين في القرآن كيف؟ يسعى أزلم القرآن يسعى أمكان عليان ذوان في جنوان سبحانه سيسري من أمدان العليم المدكن دكنا ريزين ذين سلم العليم إيه نكنين سينسلمين إلا قنحصون بالليم أي نققي من دزجان ويسوخ سقربارا ذو القرآن الكريم ما لا تشتبين ما يظنين أنا من بلي نضرب بيني تي دسرسد باشو كان الصيف راه كاين واد مينيم بلي اي اكلانثرا زي نسخرفن كمدان تو دانن زي نسخرفن ارمين حذرا غرن اجادراغ ديال وين تكتبين صغار ارمين نفس غرو زي نردين ووياد وكذا ولا الربيه ويتي ساكنت ساك تكتبت ادي سرسنا غادي دسي داربي سنيني خافين ما يلكتش تغلطو نكوني غتغلطو راه ربنا يفكد القرآن الكريم الإنسان إذا الميزان الإنسان إذا اي المرين أينك صحان؟ أينك لان أكنيك للقرآن أكني صحان؟ أينك خلفا ذوين يقول لنا أكنيك للقرآن؟ أكني ذينا لدي سبقنين بالين أنشتنين أي خضاء أكني ذا غير أمين إنو من؟ ربنا سبحانه أكني ذا رمض الملائكة ذا مشقع ناس للرسول أكني للنبيات إذا ونسكر غير الفرق غير اسم بصح اكذرن انه من اني سين يمشي كاع ني نس يلامز يكنين يتشقى يعني اللي تزولا الا ما يتشقى يالا غزوذ لام انفيرني سيرس سوس دايتي نس يتشقى ولان أينقعدن؟ يوزن مياه ورضعوا عشرين ألف، مية ألف، أربع عشرة ألف لبيرة، جال لبيرة للرسول. يلا، يقد يقد يدر اسمه ونسى. ويلاء، لنأكل ده، يقد اسمه ونسى. ونكنه، ونسكر يلفرق. نمسيس، من سيدنا موسى، أكل ده يسيدنا عيسى. ويسيبنا محمد في اللسان صدر ربينا الإسلام أكن ما لن سمع نومنسي السن ونحصان باللي نسيبنا عيسى هو الصغير مين وإننا يسنه ثان نك ناس لم تشكين إنه يسنه نك يعني أول نغأم زروي نغأم راب نغأني يعني يليونا تيج ماس يالي يوان أغيو السيان القومي ينسناغ أكدوذ ينسناغ أغلان ينس إلي من داكنا راضي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يعني ذا شو كان إيرومين إنيا فرنج أكن داغل أي عريو اسمن اسمن إيمية ما أنا إجلاء قدس كريم مش جاينس، إمنهم ما ريفك، ناغي منهم أردت عبير، ناغب منهم أريدك، ديمش جاعينس، أري أرو أري لك دود، ناغري لك غريب، ناغر سدر ناغر وشوب. ليش وكأنك نعيم أنا من سلم بيده، قنقرقلي وكن من رسيس وكنو منسيس، أنا منسيس أكل ملان. ليش وكأن أنس الوثرة أنس خلاصها يلا نبيم. إلى قانيسين بالله ينقل الحديث أي نقل آية أي نردس أي نردس بجن بالله هذا صح دنش بعربي إد الله والمؤمنين سوينش تكيم أي فن أطاس القوة منا يظنون يفنتن إيمانكنا سنسلم ولا نفرق <تصفيق> بين أحد من الرسل بنسكرير الفراء غير سب أكن ذقن بعد منو ومن بعد ميز تسكين باللي اللي يمانس الرسول سمش جا عن الربين إلى كتر من الفسوس أكمله ويناريك فرنسيون الثاني كفر واليوميننا سيجذم ما يذنين سولن أن الربين صبحانو يلام يعود ويرنقر تصل <تصفيق> يد إمراد ينين باللي يلقو كذبت عادل المرسلين نغتها فضطس القوام ذات غانو سنين كفرن كان السلام بإنسان فيه نغيزن ديشقه ذا دي شو كان يبغى سنينين وين ريكفرن سيون أم تشكي غيكفر سيقاذن يظنين إهيه غاتي سينين بالليغ لمن سيون الرسول أكي يج أتسامنه سوك الرسول ناسوك مشقان أقضي لنبياه أكي ملان سمتا أكي ذا غنى يمدان إلى قات الصنض وص منص وص الآخر أس لخرق وص غرغر أس جرت حسن بقص الحلو أك حسف غفينت خضمه يعني أك جزين صوينت خضمه ما يلغينها ذين جلها أرثفوا ما يلغي ذيرين ذين ذيرين أرثفوا إيه أولكين نغلش تكين وإسسكين وين بهكين وين هكين غفلس قطس إمين إدينام مثلا فمن يعمل مثقال ذرة خير يجره ومن يعمل مثقال ذرة شر يجره ونأخذ من خلال الخير نقص غس ما يلمزنا مقبو غس ما يلامي للد داو نغمزن كسو أثنا ربي ندي وزيد وس حقيس اي ايو كذلك تسوا نا قد النوب اي بنادم مي ما رايس هذا يحصون باللي نوصي ديكارا قد الاردونيتكين بلا خطير يفكك الدار دونيتين من يفكك الدار دونيتين يفكك يفكك هي ويرنا غانش تكي سيس اتس ما غالو زين دبري ديكن دي يعني غي يعني گيتو گيت محو گيت حرورض الا من بكلاصا ورض قال والسنين السنين يمدان اكل دي النفقي جنوان فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا وينكس رجل السنين الاخر سيقومين يحصان بالليل ربيعي في كتدار دوري إلي من دا كنين أريخ دم الخير أكنا لا يعبد أكنا لا يسكر الطاع أكنا لا يخدم ما نغيير الخذاي يميير فيها وسيوين نغموا لاجت أثان يعيقا فيس نغلع عتا فيس نغل الجزائن نغل, نغل حسابيس أذيني ذاينيك قرحا وذاينيك بعران يعني ندر بيونيك سراجون أسمي الله خط وستقرار اس غريم ما قربني الخير واللي عبده الرب بين العباده اللي ينفس دكان اوريك لاقو بلا قلق السعل نفس فكر اشري ديدس مثين يمس سر يضل خطا اماري تير اروس كام أكن إيمالة قردني ودي السحيوم وربيه ودي السكر الميتين أكن ملان أسن يمس القيامة ودي دجمع قيوة طمناق من لمن دك نرى تحسب إيه لمن دك نرى ينزل لخذي من سن إيه من دك نرى على الدين يليون على حسابك نرى تيليون لحلاس أينك خدم سوين السارس ديفك فاليقن وان سبحانه أدي مكثب نظم الجزاء الي مكتيب نازم يعني أسن الباس من رشوط أس جد جلتي دش قاربين لكن ذقن أس جلسي وزن الخداي بالسن ياليوان أروشو صوت الميزان قينك خدم قينك حسنات ما يلذوين أليليه الميزانين يخفيف سواته سطاس ولشكس الحسنات أذين دم وذيترو وقورت نفع عندما دماء نفع عن يمطوين إلى إلا قد ما يوصاكيد فبقنوان إنيك هجيغ إيمانيك هجيغ الخليميك أزور أثان ذينا لطف ذينا رزوره ألطفه أكين دغن بلا متصوض أي يبدان الصراط بلا متصوض صراطنين أليليه سفلان جهنم سفلا تمس اغسلنا باسم من عندكم اي جديد تسمس في صراطك نين اديلي الحقه طس طاس اما من أم الشكوح قطيع طس طاس ام سيفلا مرموس ويرنا بسم الله ارا الدين ايانن الزغرن هي وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا إيه هي أقي سيدنا نسعد ديم في السر ذلك كتب ربي وزين القرآن فلولا ما اللغة ما الذي دنن ما لا القصه أذغلين في كثمس ومدن أذذكرين وذع على حساب الخلائي من السن وينك خذ من الخيرات طاسا طاسا أمتشكين رضاً لهم هذا الحريب ويظنين أمتشكين سوف له عيدي ويكتززال نغيق الكوم ويظنين تسازلاء ويظنين اللحوم ويظنين أذي الدوم أمتشكين طمل عبوت ويظنين أذي الطفل أذي عاد يغلق أذي يعني أقول يذكر ألا ما مسكن الشاب نأخذ جد يعني أذكر تذكر إن كل يومنا يوم, يوم نمخر، من إلا يوم الصف يوم وين رافتش في مصر؟ أغيت اسمنا رب اسمنا يكون أكل نفلا ما أي مسليدة. إمر الناس، إمرنا ماذا تغى؟ إمرنا سين، بالله نصب أمقران رزس إجغران، هذه سين عن من سن دل خيرات اسمع. صار رح مر سبحانه يعصر سبحان وضار ذو لينس، إل مداك نروكلل أنشتكي الخير. وإذا قلت المؤمن أتمره بالنسبة بالليل أسماء الأخير هذا يجب أن يكون هناك حنوك أسماء أسماء جزياء وصرماء أكنار صفت الخير أسرم مشير وحدث لكن في عام أسرم أسرم يتساوي الخذيب والخذيب صوت أرسويب العليا لكن ذلك يسف جنازة الركن يجب جديد يجب أن ترسل ثلاث الإيمان إما رسم لغس المكسور ذريد نغيلها يسفرح نغيس يعني السلطان نغيس سرور إهين أعطي سنظر للمدام أين قدرت يذكر ذيني اختفى بقنوان سبحانه ذيني قرام أكنا لا يعدي في الله وذيني لك دي مقرب إما رسم ينظر لغانشتكين اختفى ربهم في الله يوراد وقبلت القطب ويجث ذيني قدرت خطف يونو يونو يتسرع يونو يت يونو يتكس أي نسيكت في فيجنون سبحانه أكنى يتمثل إيه هنا إلى قديسين فندم مرايا من سالمكتوب الربي ما يلدى ضراديديد أي نسيق الحندي الصبار وهذه ذعوم ما يلدى ينارس قل حندي يسكر بجنص الحنوم أكنى ليسين باللي اللي لمنكين سالمكتوب دينارس بجنين بالين فندم مكينير يزمعد تيغاو ستوين يسدو كليثنت أك اكنلا ويجاتن تسمى كمالن قسم الصفرنت اكن رادي سبكن بلي ظلمو منكل لا مايلد اين ثقه حن ويحصا بالصغور بابقالوالدي كان اللي كا يصبر اكن دي دي دينا اليوم الدم ديالك كانك امير دينا ربي نصبر الصابرين صبران سنرنيم إلا خلال هذا إمارات الغروض يتصنوا المصيبات ورجعنا نرى وتصفقنا نرى وتسرقنا نرى وتشكفنا نرى لما نسل تدخلنا دينين إنا لله وإنا إليه راجعون ومن نصربي ومن نستغلين الرب سبحانه <تصفيق> أما بعد أن يدفعوا كثيرا لتينس ويسفقنا نزل وشبيحنا نفيع بلغى لما نكين يغيبنا في اليمان الربين سبحانه او لمن اليمان الملايك الثعزيزين اكنو ياتيك دسرز، دي سرز اكنو يذين شقاعين اسلامية تكتر المرسلين دي شقاع اكن داغن ويسواس اللخر ذل المكسوف اكين يعني اي من قارن القضاء والقدر دي نغيلها، نغي الهام قريح نغي منليح يستفرح نغي نغي السحزان يسروي نغي السلساء اذا حسون باللي فندم يسعلي منك ربين. وربي يجري فينا ذا من ما يلام الصحي وضعيه ناق خطير يكرد سيدنا جبريلي ناس تيدنس هم بعد يولين السبسات غف تولوه ناس دا شو قيد الإحسان وما الإحسان دا شو تتولوه يكرد واش بيحن نفين ثلاثة ربينا إسلاميس يسفق ناس دا اكتريت ناس بلين الإحسان يتمكنت دا علينا ويرناغ بنا دا ماليسين صفة شو النيني يضرب الرب سهولس سدهنيس سليماني نس وي عبديس العبده نريق صحان ايغلهان اكس واي ايكوال هيينيا الاحسان الاحسانك نتولى سكن اتعب بضرب بصبحانو انت تشكي سواليد انكث سواليد زرت ماي غير يندلوا الزريطاره إيه أجماني إلمن دكني أرفض القدر العبادة ماكب أرسل الصضار في بنو أشحال زبدان إمرأي سكر إمرأي جرد دنيس وذي جرد ولس بالله ربنا ثاني زرتيد وسكت ذيتي اسم قلتي أنت قلنا يعني فرن غرف فلاج خان ناق ذراع قل جنا ناقون دعي إيه هذه سبحانك ربنا وثقادر وثضو وسيفكل قدر أم قرار يقول الله بابي بزمان سبحانه إيهن اللذ ذكنيم بزمان الصحابة بزمان بصبح النبي ويا نسأسي مني ذمريان إيه ما إيه ما رينس يعني سوشول كيس سلوني نس ألي تصير ألي تصلصع إما رده وهو تسويع في النير عب حضر تسويع في التصلي كرسيون لقدر سيون سي الخشوع سيون سي الإيمان هذه النقلة بوذميس توحذر ينا يسني يعني بنظم إما لا يفد قريفة سمن الربين أدي فدس الإيمان أدي فدس لقدر الخشوع الرحمن العلي هذا تغفل ليس عن الربية إما رأي لنا ذي الوشي والذي الناس أكد عنا رأيت قصير هذه تصلصة ما يلاع يعني ماذا حضر فالسوعة تظلط إما رأي كرد ظلط هذه تسرقيقية توحدة أما كثرة كان يلاقي تقصير ورأي لأين فيوغان ذي شو يتيج لك نرين نقلاب سوذ مكين ناس تألمت غير فاسم أنهم عرف الدب إنه <سؤال> سنة يريد فسنة ربنا سبحانه إيه ما يتمثل الإحسنة كنير يكان سنير يعني كيوز قشوش تاليين ويوز ممكن تأكين ذا غنتاليين إميغف نظم إما رأي عبد ربنا أثي عبد السوليس أثي عبد الإيمان ينس أثي عبد الدهن ينس أذي يسين بالليل أم تشكين دونيك زر أم تشكين دونيك تقدر يمدن إما رأينا هيرانا ومن فكرة قدر ونخدم رأينا الخذائب بسدس أي غار مقدري ونقرر ما ينرى في السفق عم أي غار ونقرر ما ينرى؟ مقدري إيه لبعدا ففي قنوان ويرنغر أنريا أرى كيف ينرى ففي قنوان سبحانه ذا ينق علي ذا ينرى أيوك للوحذي سبحانه خطر صربي أوري لير يون يونمسا وريني وينيسي شباك هكذا آية مثل إهين ديسكين فانشتيني إنه ياسد إحساناكين إهين إلا قتل السنوب باللي غسمي لكي مفزرطارا من سيزراكي أكين سوينيك بسان ربين درام سبحانه سوينيك بسان وشبيح من البيض سيدنا موعد إميسينا اتق الله حيث ما كنت وقد ربين ضعيف أندنا تبير وخامك فراء يعني ولش مددنا غاين ديلا المدد إلا قاتل باللي بالليمبابي جنوان سبحانه يوخداد وين إكس عن صفة كي قوليس أثانيس عن يوصن الصفة ثاليان ثم الحاد ثون عنه من بعد مين إس ديال راق سيري لفكينيغ إينايس أي مقترف القردونية متى الساعة الناس. ور الى نا ونيكس وسط السال يعني اكستيكواسيون ور ليغالا زورا لللي اصفور مد رأينا إعريان كنت أعوذ ربي أي سنة في سنة حتياني تدور لماذا تساوني الله؟ فنون ورنون سالة ينقل بنيان سن ياريون يكاث أم خلاديك البنين نغ أخنك فنان نغ أينك فنان سنيك نرجاريس الدهنان سن يسوين سن الرانت إيوان تكير، إهان الساعة نغ أي أخطرات نقردوني ألام ربي سبحانه كنك حسان وري يحسن يول اكنق حصان في ساعه اين ويزون في 34 في الاسلاميس امس ديسكن ربي لما اسم كريتي دي ديالو ما ينس امس ديسكن ربي لما مش طاحت سنقراني اكن دغاني كي ديدير كي ديدر ددغ غير اسم ايميديس هذا للبيس اللي فقط أن يكون صمتاً أدر و تقشيشت و تقشيشتني أسره المحيّن نظاق ششتني أسره المحيّن أتأثير قب و تقدر أرام أرام أرام ثالثم سرواق و تقدر نرغي مولان رجم نتن نالنن كاثنتن و نخدم المرأ؟ ستروينتن إيه نعم تشكر يريد أن يكون أخي وكأن أخي نظف نغد ونفسي نغد ونفسي نغد تاكيين تاكيين تاكيين رلاليس ايه دايناليس بقنن باللينة الصح نلاتي يونزمه ذا شو غالا ديني وذا كي اي مولان سن اتن بعد متى دسموغران بعد متى دوروان بعد متى دفكان اين اصيدان غسمي لغي مولان سن اين ديفو غنزجان غسمي لنوثني يعني نوثني عزران نوثني ويدكي جنين وليش اين اللي علموث نفكران ثرو ثروة يعني ايه مولان ايه ثروة بعد اثقر الله عمر اتوين اتبقرني فران نغار تاوين اريون وخان زعمس من السخام الرحمة الرحمة قولا وين الرحمة ها يتمثن اي تسعون يعني ثروة يعني غاتسعو واش نتسكن ايما ولا نسن خاطرش ربي يوسطغفي مولاه اي هي ما رنا في عصول الوالدين اي كادون تقدرار الوالدين اكن داغين في اللي يوصل ما رنا يضنين اي ما رنا امدنن غسميل اللوزغ غسميل الينيل غسم الحفيان غسم الدي مكساو النيلان يعني اسوين نغلتكن انا لا غده أكنا رأى تشنك نوذع أكنا رأى أنفقنك نوذع أكنا رأى صدقاً بنون على حساب أيني قلت لأن كان ذا خان ورقل نرى قلت نسن الزوغ نير ضوف خم نير ضوف شو ذا غنالي قلت نرى وناغذي يناس وأن ترى الحفاث العرات العالم رعاء الشاب يتطاولون في البليان حتى في الطن أيام أنت الصح يمارا نولي سورة غاية مثل أنوالي بالغ غس مي اللعيمة ولن كان كي الجرنغ يبنى خمسان كذب نص سام الجرنغ يبنى خامر كان كذب سكا والسيع وعلي ويتسكن هو الصح لا تقلقك إنك إن لمرة كنيم وما لمرة الساعة بعد ميتة دي وجب يكرد جبريل ويروح كان كام الوقت. وينو به سيدنا عمر يناس امر تحسب في الزايد منهم يجا ما تسرني و ديكس قد يكر سيدنا عمر يناس الا ربي ما ذنبيهم اي الله ورسوله أعلم يكرد سيدنا محمد في لاس في لاس ربيع الثاني يناسي ونا يساد اكن أرونس المذ الدين وينو يوجد أكنار من الصحف تقرأ و تبين أكيم و يذكرون غيام سفليهم سيمس فلدي إلى قطن حصون بالدين إلى قفص نسين ثم سنين صحان إلى قفص خدم أخذ مز دكان كوال إلى قفص صفر أصفر نع العلي وين سرنا خلال الرضوان أنفاجنوات إلمن أكنار من سفجند يسلمت النار ثم الحان سجدت النار فزدت الى قنيل أكني إغي وصان فبيجنوان أكني إغي وصان وش بيحن نبيع سوينس النار أذيع فور بيفلسن ونج ثمسني العليف سينا رغي جرن افريد العليف ونج تنسمت يعني انفسد جانت يقفنان في قرآن الكريم للسنة وش بيحن نبيع فسد صربين سلاميس ذوي الدوران ذوي الصوت الصحابة التابعون ذوي أكمل دغنيت فران أكني وثا أني سين بالله ربنا سبحان وربنا في كأي غلقدر سنسلم وتسنسلم السر لنا وتسنسلم التسلو لنا أرجع من فسق غير كلامك بقنا خير الفية خير من ميه أرد نش بد أرد نسوكس قرحة ذكيا أنا في ذي زورا أم خد بسخن يلم اين <تصفيق> راه يروح ان تغير اليمات دغا ان دغى ملي يكركر تشمات اديلين وقشيسيان نهان في الله اكن دغان الى كيما درو حدث تقسيم اديس تقسيم سووال وازيدان من غاريس التقسيم سيدنا جبريل في السلام ماذا اد يدر اسم كوش بيحنا نبير فساة صور اسم محمد ذا شو ادى يدوية ذا شو ادى يدوية ايه يدوية منه ارد سكسيب الى قديم سنوين ارد سكسيب اكند لنا ذا اهل ان كنتم لا تعلمون سكسيب سترد ام سنوين يالي ساعتمو سنين اكنارك سينمس اكنارات سلمتمس أكنا اكين دغان ايدي سبقن وش بحنا نفهم اكتر ليتي ينس ايمان ايدي سبقن داشو ايدي الاسلام اسبقز اكد عديس دي سبقن يعني نسو ينس داشو نتاع عرسين فيتي في فلا مبافيك دنوان سبحانه اكين دغان وياد الامان ايقلان سنين الاسلام اسبقن اكين دغاني ايدي سان يفلان نغيفد فعرستيناك إستام إميد يودر لمن الربين سبحانه لمن الملكة أكين ذا غن سكتبين إدي سرس ربين سمشقعان لنبيات أكثر المرسلين إدي في جنوان أكين ذا غن وياتس وصل لخار أكين ذا غن برامان تسوم المكثوب مغأيني براما ربين ذوين يكتزلن ذوين يكترون إيا لمدان سوين يكتب في جنوان سبحانه أكين ذا غن تولوغ نغد إحسان سيس أرد السفقن في نظم الإخلاص إما رأينا في عبادة ربي العبادة نغتزدها اكسحان تنك بلد اكين امتشكين يعني غمزون يطلع امزون يسكين نغتزولي أربا نوان غسما ينزم ورثي الزرارة ورثي والرام بابا نوان سبحانه اكين دا غاليس دي سفقن ارتقران الدنيا يميتي سقام سي بن جبريل غاتف ايو خلات الجردونين وشبي حنا نفيق للنياس ورزري صغارا وحصغره ايبغي سين ايبغي ربي سكن و يد نكنيه يمر لي مدين غفكرت يعني نساميلو الله أعلم ألا ربي كان ايك حصان اكس 2 اي انتي كوريس دغرا اسير نوم كي القدر اكان يهز هاك كي على ربي كان كي حصان اي مختلف شو كان يحدي مي الزمان غير, غير غيرش. الدريان am tekkin ad yuɣal tebna memmi-s temdad, am ticki-nsen babas, na netta i d astta y netta i i و سينار الشام و اينارت نفعل اله انا ي توي زور كو يغرسن انت تشكين وكي غادي يبنو اين سر دير اطلان نغ نغ اين سر دي يعني غالبنيس سوفلان لبنيين الجاريس غياغي تنغان غياص اي يغري الولو ونديس انشكي دا ندير الى قد ندم ادي استخدم من نس سوين سريستن فاغ دونيتیس وين سرست من فق <تصفيق> لخرتيس فولم الحديث ذاكين يسأله تصلن مايخ أكنديو در ابن دقيق العيد ماكنديو در أكن ذقن وياه ابن رجب الحنبالي النا ابن حجر العسقل العسقلاني ددغ ضو طاس إمسنون يدس بجنين باللغ لحد فمكيني إلى قديسين يسلمن إمدا أكن ملان إنو ما ودافن الفايدة تنس وتسخذ من أكل وثان إل من دكنا رسعون تمسنغ العالم في نرتي السوضا التولوص لغ العباد العالم إيهار تقرأ دمين تكير أن دعوه بيقول من سبحانه أكنا ريس تصدق أولو الناس طعا أكنا ريس تجهد لما الناس طعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته